ando الذين يظاهرون من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 إن الله بكل شيء عليم الله أكبر الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين نوحا للنجوة ثم يعودون لماله عنه ويتناجون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 فلا تتناجوا بالإذن والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضاورهم شيئا إلا بإذنهم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 والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا لا جيتوا الرسول فقدموا بين يدي لجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تهدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدمون يدي لجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون الله أكبر الله جميع الله لمن حمده Thank you. রাই তুম রহমত হলে সহাযক কিছু বিষয় জানতে হবে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রুলুমুল ওর আন শিরোনামে चो रखना पुरान के भलो भाव बुझार की ज्ञान रखा जरूरी জানতে হলে দেখুন উলমুল কোরআন ও ইসলামী প্রতিবার সকালে ডায়ালগ ডিসকাশন ডিসকশন ডিবেট ডিবে get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun sommuk shamore protiryo ইসলামের যখন সন্ধান তারা পায়তির সাথে ইউকে অনেক জায়গায় দেখা যায় যারা নতুন মুসলমান হয়েছে তারা হয়ে আবার ইসলামের নেতৃত্ব দিচ্ছে জানু অনেক প্রস্তাবিত নীতিমালা द्वारा कार्यकी भावे इसलमर प्रचार सम्भव देखो दावा कथा कवर्ती अनुष्ठान पिस الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا ضَالٍّ آمَنَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب نوالهم ولا اوانادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار كن فينا خالدون يوم ينعثهم الله جميعا فيحلقون لهم كما يحلقون لكم ويحسبون ويحسبون أنهم على شيء فَذَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ فَأَضَلَّهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ رَحُوا الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك الله أكبر. الله أكبر سبيع الله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 غير النضو على الهم ولا الضالين. آمين سبح لله ما في السماوات هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مالعتهم حصولهم من الله وظنوا أن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 أَلاَ يَشَاطِ إِلَّا نَفَا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الرِّقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَخْزِيَ الْبَاسِقِينَ وَمَا َُم عَلَ م قَنِ وَلا ركَاب وَلَِ الله يُسَلّقثُلَ وَلِ الله يسَلِّقثُ لَهُ على بَ ش والله على كلُّ شيءَي قَلير مكَ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 من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورقوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجه ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اتوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوقش حلبسني ذلك هم المفلحون والذي لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوث رحيم الله أكبر الله তবে মানে পমিদ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 পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন ওয়াই ডি শর্ট কোড সোয়েব বিআইসি কোড বিজিবি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন মানবতার সমাধান निकटे दिन क्यों कर खेत कर আব্দুল রাজাক জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনায়সলামের মূল ভিত্তি করতেছে